وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث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 وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُوا أَزِرَةً أُذْرَى أُخْرَى ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ أَرْجِعُونَ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ اسال انسان يضر دعى ربه منيبا اليه دعى ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان وَجَعْلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا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 ذلك يخوف الله به عباده، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وأنا أبو إلى الله لهم البشرى.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 فوقها غرف مبنية من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعذّل الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء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 سَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقَشَّعِرُ مِنْهُ جُلُودُ النَّبِيِّنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يشاء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 ورجلا سلما لرجل هل يستويان ما فلك الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إن فمن فَمَنْ ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملون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 ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله, قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا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 ومثلهم معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 كسبوا والذين ظلموا منها اولى سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء يصرفوا لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الرحيم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 شمون ان تقول نفسي يا حسره تقول على ما فرضت في جنب الله وان كنتم لمن الساخرين تقين او تقول حين ترى العذى كذبت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وجوههم مسودة أليس في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 السموات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أَفَغَيْرَ الله لئن اشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماء ما قويات سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما ونفخ في الصور ف صعق م في السماواتِ ومَ في الأوض إ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسَيُضِلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا صراط الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر الى الجنه زمر حتى سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدق على وعده فَالْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون.